خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل عام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من دي خلق في ظلمة فثامث ذا ذيكم الله ربكم له الملك لا م الصرفود إ تَكفُ فَإِن النَّ الله وَلَنْ تَنْذِيرُ وَاذِرَةٌ إِذْ ذُرِ اخْرَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ وُكُن بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِالسُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ فهو منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من هنسي نسيء ما كان يدعو إليه من قبل جعل لنل لاني ان تدري يضل عن سبيلي قلت من تكفرك قليلا انك من آه النار أمن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قُلْ أَنَّ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه Oh, uh -huh.